بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجب أن أوحينا إلى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صديق عزّد ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبي I'm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 قوم يتقون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يتبع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 لا أزل عليه آية من ربّه، فقل إنما الغيب لله، فَقُلْ إنما الغيب لله، فاتظروا إني معكم من المتّظرين. وإذا أذق الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم إذا لهم مكر إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة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 مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادمون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا, فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلنا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ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 وإما نري أنك بعض الذين عدهم أو نتوفي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يغلمون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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجِرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستأبئون كأحقن هو قل إيه وردي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعرة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى, وهدى ورحمة للمؤمنين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 واتل عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بآيات الله فألى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنون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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عَمَّا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم ما وتكون لكم الكبريا في لَكُمَا وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم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 كأتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما, فاستقيما وَلَا ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجنوده بغياء وعدوا حَتَّى إِذَا أَدَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقه ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم